وأنا من حبمو كل ما بلتاني. عند قلب واحد يحب ما خلي بي ثاني يا ما شفت يا ما عفت غير ولا بالي ما عرف اخونا على الوفة محبوبي رباني لا لا لمثلي يحبون انا الحبيتي ما خلي عيون ما اشوف غير بين اليوفون ما اشوف غير بين اليوفون اجعد وريسي من منه ما بيجري ايي ايي فجل نقيش بي ما يلمسي ايي ايي من شافته وبدي وجه الصبي رفيح بلا يجي يضحك على جنوني هو العشق رفت قلب مو كيف بعيوني مني سمعت بسمع رفت بفعالة من راسه المفروض راسي لو وثي ما يبقى بمتوني بيبان شبع صياح لو جنادونا وبيدي المفتاح ما شوفاً راحا بس يم مرتاح ما شوفاً راحا بس يم مرتاح إن اختنيك قلبي يركض إلي رقض طفيل يسمع جمت هلي مرتاح روحي ترد من كربل مرتاح Taharu hikrat, min karbalah. Ma aku beshar mtlah penuh min kel keter, والدورة قبتة وهم أحلى من يوسف ويلو من المدرش يحب ما عاج بحسيني المحبوبة طين فعل لا تقعد تزولي شيط عني وعاذرك أتحملك تلقاني لعاستك أنت وهلك محبوبة شفوفة مفتوحة لك محبوبة شفوفة مفتوحة لك والحسين معنى الكلمة حبيب والعلتي ترى وأعظم طبيب موطني لم ناس وهو غريب موطني لم ناس وهو غريب